إِسْلَوْا غَافَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ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 قالَاُوا إِ كُنَّ قَبلْلُ فِي أَهلنَا مُشْفِقين فَمَنَّ اللَّ عَلَنَا وَقان عَذَابَ السَّمُور فَمَنَّ اللَّ عَلَنَ وَقانَ عَذَابَ السَّمُور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاغن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المدون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 أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْكِ اسْفَنًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مُّرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ